ما وهم جهدا كل ما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا فقالوا أإذا كنا عذابا رثا أئ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 فَأَبِ الضَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا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 هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة